عذروني عذروني عذروني, عذروني عذروني عذروني عذروني تاني عاشق حسين العشاق تنسحب هبادي بس انا حبيبي ساكن العين العشاق تنسحب هبادي بس انا حبيبي ساكن العين خليني عوف حبيبي يحمل فراق بس انا وارجع اشتكيك حبيبة يا عوف حبيبي يحمل فراق بس انا كمان وارجع اشتاق عذروني عذروني عذروني عذروني تاني عاشق حسين حبيبي, حبيبي الشمس جنن من رسمه ارسم ورد بيض اكتب اسمه حبيبي الشمس جنن من رسمه ارسم وردة بيضا اكتب اسمنا حبيب الشمس جن بالسميلوح وفيغص الحب وتقعد الروح حبيب الشمس جن بالسميلوح وفيغص الحب وتقعد الروح ماكو من جماله لا لا ماكو من جماله لا, لا بالمحبين شيك حسين العشاق تنسحب هباديه بس انا حبيبي ساكن العيد كل عشاق تنسحب هباديه بس انا حبيبي ساكن العيد اللي يعوف حبيبه يحمل فراق بس انا الثواني وارجع اشتاق اللي يعوف حبيبه يحمل فراق بس انا وارجع اشتاق عذروني عذروني تاني عاشق <تصفيق> حسين اجي لو شاق روحك كله لم يخلص هوا الدنيا مني يخلصها والدنيا مننا شمه انكر ذاتي يم عكس الاحباب وجمشتاق يمه وابچي بالباب انكر ذاتي يم عكس الاحباب وجمشتاق يمه وابچي بالباب <تصفيق> الي شبه الي شبه إلي شبه, إلي شبه, إلي شبه الي شبه الي شبه حبيبي بالبشر وين عذروني عذروني عذروني تراني عاشق يحسين العشاك تنسح بها بادية بس انا حبيب ساكن العين العشاك تنسح بها بادية بس انا حبيب ساكن العين اللي يعوف حبيبه يحمل فراك بس انا ثواني وارجع عشتاك اللي يعوف حبيبه بس انا دواني وارجع اشتاقي اعذروني اعذروني اعذروني اعذروني اعذروني تاني عاشق <تصفيق> حسين انا من اشوفر ويحت الدوب نقع الساكتين وتحجي لقضوب انا من اشوفر يجي عساكتين وتحكي للقلوب من مثل حبيبة بتراب ويحسها رغم بعد المسافه من مثل حبيبة بتراب ويحسها رغم بعد المسافه احنا بالمحبه احنا بالمحبه احنا بالمحبه اول اثنين اعذروني يدرون تراني عاشق حسين العشاق تنسحب هباديه بس انا حبيبي ساكن العين العشاق تنسحب هباديه بس انا حبيبي ساكن العين اللي يعوف حبيبه يحمل فراق بس انا الثواني وارجع يعذروني يعذروني يعذروني يعذروني ثاني عاشق حسين حبيبي من نقوله تحلى لشعاب مثل وقت متلا بالفوق الاشجار حبيبي من نقوله تحلى مثل وقت متلا بالفوق من مثل حبيبي يقدر لهاي حتى من نموت يبقى ويا من مثل حبيبي يقدر حتى منا موتا يبقى وياي لا تسأل لا تسأل لا تسأل, لا تسأل, لا تسأل, لا تسأل على اللي يعاشق منيا اعذروني اعذروني اعذروني اعذروني تراني عاشق حسيا العشاك تنسح بها بادية فسان حبيب ساكن العين يا العاشق تنسحب هبادي بس انا حبيبي ساكن العيد اللي عوف حبيبي يحمل فراق بس انا التوالي وارجع اشتاق اللي عوف حبيبي يحمل فراق بس انا وارجع اشتاق عذروني عذروني عذروني عذروني عذروني عاشق حسين الهندسه الصوتيه والتوزيع محمد جبار اللامي كلمات الشعر إهاب المالكي آداء المنشد علي الدلفي